أردت من هذه الموعظة إيقاظ القلوب إيقاظ القلوب من ثباتها وزجر النفوس عن التمادي في غيها وشهواتها أردت من هذه الموعظة أن يزيد الصالح في صلاحه وأن يستيقظ الغافل قبل حسرته وقبل مماته لقد رأيت الحياة تمضي مصفعة ومعظم أهلها في غفلة ناس يأتون وآخرون يرحلون أرحام تدفع وأرض تبلع والناس غافلون ولا يستيقظون إلا عند معاينة الموت وسكراته أحبتي إن الحياة على ظهر هذه الحياة موقوتة محدودة وستأتي النهاية حتما فيموت الصالحون والطالحون ويموت المتقون والمذنبون ويموت الأبطال المجاهدون والجبناء القاعدون يموت أصحاب الهمم العالية ويموت التافهون الذين لا يعيشون إلا من أجل شهوات الفروج والبطون قال الله جل في علاه كل من عليها فان وقال كل نفس ذائقة الموت ستموت نعم ستموت إنها الحقيقة التي نهرب منها دائما إنها الحقيقة التي يسقط عندها جبروت المتجبرين وعناد الملحدين وطغيان البغاة المتألهين إنها الحقيقة التي شرب من كأسها العصاة والطائعون وشرب من كأسها الأنبياء والمرسلون قال الله وما جعلنا لبشر من قبلك الخلف أفإن ميت فهم الخالدون كل باك سيبكى وكل ناع سينعى وكل مذخور سيفنى وكل مذكور سينسى ليس غير الله يبقى من علاف الله اعلى اعلم رعاك الله أنه من عاش مات ومن مات فات وكل ما هو آت آت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 إنه الموت أعظم المواعظ وأبلغها وهو أول خطوة إلى الآخرة فمن مات قامت قيامته قال صلى الله عليه وسلم القبر أول منازل الآخرة فدارنا أمامنا وحياتنا الحقيقية هي بعد موتنا أين الأكاسرة أين الجبابة والعتات الأول أخذ أموالهم سواهم والدنيا دول ركنوا إلى الدنيا الدنيا وتبوأ الرتب السنية حتى إذا فرحوا بها صرعتهم أيدي المنية إنما أعظكم بواحدة كم ظالم تعدى وجاء وما راع الأهل ولا الجار أين من عقد عقد الإصرار حل به الموت فحل من حلية الإزرار فاعتبروا يا أولي الأبصار خرج المغرور من الدنيا ما صحبه سوى الكفن إلى بيت البلا والعفن آه لو رأيته قد حلت به المحن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 من اعتبر وتأخب إني سألت التربة بعد ما فعلت بعد وجوه فيك متعبرة فأجابني صيرت ريحهم تؤذيك بعد رضايح عطرة وأكلت أجساد منعمة كان النعيم يهزها نظرة لم يبقى غير من تعوت بيض تلوح وأعظم نخرة أين الحبيب الذي كان وانتقل أين كثير المال وطويل الأمل أما خلاء كل في لحده مع العمل أين من تنعم في قصره أليس في قبره نزل أفق من سكرتك وتذكر نزول حفرتك تذكر هجران الأقارب وتذكر إنما أعظكم بواحدة رأى أحدهم قريبا له ميتا في المنام فقال له كيف أنت قال ندمنا على أمر عظيم نعلم ولا نعمل وأنتم تعلمون ولا تعملون وأنتم تعلمون ولا تعلمون والله لتسبيحة أو تسبيحتان أو ركعة أو ركعتان في صحيفة أحدنا أحب إلينا من الدنيا وما فيها أين أثر المواعب أين أثر المواعب والآيات في طلوبنا أين أثر كلام الرحمن في حياتنا إذا جاء الموت لم يغني عن المرء ما كان فيه من اللذة والنعيم يا ابن العشرين كم مات من أقرانك وتخلف. يا ابن الثلاثين أدركت الشباب فمات أسفت يا ابن الأربعين ذهب الصبا وأنت على اللهب قد عكفت يا ابن الخمسين أنت زرع قد قدنا حصاده أنت زرع قد قدنا حصاده لقد تنصفت المئة وما أنصفت يا ابن الستين هيا إلى الحساب فأنت على معترك المنايا قد أشرف يا ابن السبعين ماذا قدمت وماذا أخرت يا ابن الثبانين لا عذر لك فقد أعذرت والله وأقسم بالله من حمل نعشا اليوم سيأتي يوم ويحمله على الأكتاب ومن دخل المقبرة سيدخل يوما ولن يخرج منها ومن عاد إلى بيته اليوم سيأتي يوم ولن يعود تفكروا أحبتي وتيقنوا تفكروا احبتي وتيقنوا ان الموت حق منه ان الموت حق لا بد منه